بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد بهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يوم وعنصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يَعْلَمُونَ نَظائِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ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 أو لم يسيروا في الأرض فَيَنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة رسلهم بالبينات فما كان الله ليرلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين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 ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون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 ومن آياته يريكم البرق خوفا وقمعا وينزل من السماء ما فيحيه به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أنتم تَخْرُجُونَ وَلَؤْمًا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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في رزقناكم فأنتم, فأنتم فيه وخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن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 من الذين فرقو دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون Muni مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه منيبين إليه ثم إذا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 اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون فاتنا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ذَلِكَ خير للذين يريدون وجه الله وَأُولَٰئِكَ هم المفلحون وما آتَيْتُم من ربا ليرضو في أموال الناس فَلَا يرضو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 ظهر الفساد في البل والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم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 وصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا وير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكن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 كفروا ان انتم الا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون